أَوَلَمْ يَهْدِلِ الَّذِينَ يَنِفُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلْ لَوْنَ شَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَغُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَنَ